فَلَوْلَا كَانَتْ قُوَّةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَا مَن يُؤْنِسُ سَلَمًا آمَنُكَ شَفْنًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّوَى حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس آخر اشعلوا الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وَمَا تُنْذِرُ إِلَّا قَوْمًا لَّن يُؤْمِنُوا فَأَأَنذَرْتَهُمْ كَمَا أُنذِرَ الْأَوَّلُونَ فَلَا تَهِنْ فِي مَنْ أَذَاعَ الْأَنذَارَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِ قَوْلَ فَتَأْتُونَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقَّ قَوْلُنَا إِنَّ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُ وَإِنَّنِي أَعْبُدُ اللَّهَ لَوِ يَتَوَفَّنِي وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْ وَأَن أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ عَلَىٰ تَوْحِيدِهِ ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا بَئْسَ فإن مَا فَعَلْتَ فِى نَكْأَةٍ إِذَمْ مَوَا